ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم معاشر الفضلاء والفضليات إن المحبَّى يطيب له أن يسمع الكلام عن محبوبه ويأنسُ إذا ذُكِر حبيبُه فكيف بالكلام عن حبيبٍ يحبُّه الإنسان أكثر من أبيه وأمِّه وأولاده وبناتِه والناس أجمعين بل وأكثر من نفسه التي بين جنبيه إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي كلام عنه إنه أحسن الحديث وأصدق القيل إنه قول ربنا سبحانه وتعالى فنحن في هذه المحاضرة نعرض بعض كلام ربنا سبحانه وتعالى عن رسولنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فربنا سبحانه وتعالى خاطب رسولنا صلى الله عليه وسلم بقوله إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تُسأل عن أصحاب الجحيم فهو صلى الله عليه وسلم مرسل من الله عز وجل بالحق فكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم حق وكل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم حق لا مرية فيه ولا شك وبالتالي لا شك عند كل عاقل عنده أدنى مسكة من علم في الكتب التي ارتزمت الصحة في روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاها علماء الأمة بالتوثيق والقبول وأجمع العلماء على صحتي أغلب أحاديثها كصحيح البخاري وصحيح مسلم لأنه صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فما تبتت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وحي لا شك فيه وليس هناك طريقٌ لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا الوحي من الله سبحانه وتعالى فإنه صلى الله عليه وسلم كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب ولا ينظر في كتب الأقدمين كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكذلك أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الكتاب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 بأي اسم من الأسماء ولم يكن من الشعراء كما قال ربنا سبحانه وتعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين فلم يكن النبي الله عليه وسلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كاهنا يزعم أنه يعلم الغيبيات ولم يكن شاعرا يلوك الشعر ويركب الكلمات ولكن الله علمه وأنزل عليه الكتاب وآتاه السنة مثل الكتاب مع الكتاب ولم يكن صلى الله عليه وسلم مجنونا يتلقى كلامًا عن الجن كما وصفه المفترون قال تعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون وهذا الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى كما قال الله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون فالذكر الذي أنزله الله عز وجل على نبيه متلواً وغير متلو تكفل الله عز وجل بحفظه فهو محفوظ حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى والحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فيه البشارة بالخير وبيان وبيان الخير وبحسن العاقبة لمن تمسك بدين الله سبحانه وتعالى ولمن أطاع الله في الدنيا والآخرة فمن أطاع الله كانت له العاقبة الحسنة في دنيا وكانت له الحياة الطيبة في دنيا وكان أسعد الناس وكان آنس الناس بالله سبحانه وتعالى وكانت له العاقبة الحسنة يوم القيامة فكان له المفاز العظيم وفيه النذارة عن كل شر وعن كل ضار وعن كل ما يسوء وفيه النذارة بسوء العاقبة لمن أعرض عن دين الله عز وجل وأعرض عن ذكر الله وعن الخير في الدنيا والآخرة وقد أقسم ربنا سبحانه وتعالى بكل شيء أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وحي منه سبحانه وتعالى وحق مبين وأقام لكل عاقل برهانا قطعيا يدل على صدق محمد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 تنزيلٌ من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحدٍ عنه حاجزين فنفى الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم أقاويل المرجفين وبيَّن مقسماً بكل شيء أن ما جاء به تنزيلٌ من رب العالمين وبيَّن لكل عاقل أنه لو كان ما يقوله محمدٌ صلى الله عليه وسلم مفتراً لأخذه الله عز وجل وقطع منه العرق العظيم لكن ذلك لم يكن فعلم كل عاقل بخبر ربنا وقول ربنا سبحانه وتعالى أن محمدًا صلى الله عليه وسلم صادق فيما أخبر به عن ربه سبحانه وتعالى وبين ربنا في القرآن أن محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول للناس أجمعين <تصفيق> ورحمه للعالمين من الانس والجن فقال سبحانه وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا فبين الله عز وجل انه ارسل النبي صلى الله عليه وسلم للناس جميعا رسولا وشهد على ذلك سبحانه وكفى بالله شهيدا وقال سبحانه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلنها أنه رسول إلى الناس أجمعين وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس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 وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون فبيَّن الله عز وجل أن محمدًا صلى الله عليه وسلم رحمةٌ للعالمين رحمةٌ للجن والإنس لمؤمنهم وكافرهم فهو رحمةٌ للجميع بالبيان حيث بيَّن الحق بيانًا كافيًا شافيًا فلم تبقى شبهة ولم يبقى لبس في الحق وهو رحمة للمؤمنين بأن يعيشوا حياة طيبة وأن يكونوا من أهل الجنة ورحمة للكافرين بأن أمنوا من العذاب العام الذي يأخذ أهل الأرض جميعا وبيَّن الله أن رحمته للعالمين إنما هي ببيانه التوحيد ودعوته إلى التوحيد وأن من أطاعه وتمسك بدينه كان من أهل الرحمة العامة الواصلة في الدنيا والآخرة وقال سبحانه قل يا أيها الناس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 أنه لا هداية لهم مطلقا ولا خير لهم مطلقا إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم وبين الله في القرآن أنه صلى الله عليه وسلم كان معروفا للأمم السابقة وكان موصوفا في كتبها ومبشرا به على ألسنة رسولها وأن من صفاته العظمى صلى الله عليه وسلم أنه يأمر بكل معروف فلا يكون في أمره إلا المعروف البين وينهى عن كل منكر فما نهى عن شيء إلا وهو منكر فيه الشر للناس في عاجل أمرهم وفي آجل أمرهم وأنه يحل الطيبات فليس حلال في دينه إلا الطيب ولا يحرم الطيبات وأما الخبائث فإنها محرمة في دينه فشأن الخبائث في دينه أنها محرمة يمنع الناس منها وأن دينه حنيفية سمحه سهله يسر لا حرج فيه ولا اعنات ولا اثار ولا ولا اغلال وان العزه وان النصر وان, النصرة وأن في الدنيا والاخره لمن اتبعه واطعوه وعزروه ونصروه فقال سبحانه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 ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون وقال سبحانه واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوره ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحرٌ مُبين وأمر الناس جميعًا بلا استثناء بطاعته صلى الله عليه وسلم وباتباعه فقال سبحانه يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرًا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليماً حكيماً وبين للناس أجمعين أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله فمن لم يطع رسول الله لم يطع الله وإن زعم أنه يعبد الله سبحانه وتعالى فقال سبحانه من يطيع الرسول فقد أطاع الله وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وبيَّن أن الخير في اتباعه وأن دليل صدق محبة العبد لربه سبحانه وتعالى اتباع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه باتباعه صلى الله عليه وسلم يفوز العبد بمحبة الله سبحانه وتعالى فقال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فبيّن الله لكل من يزعم أنه يحب الله أن برهان صدقه في محبة الله أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك باتباعه العام بالإيمان به صلى الله عليه وسلم وتصديقه صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به وبالاتباع الخاص باتباعه في العبادة حيث لا يعبد العبد ربه إلا بما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم فكل عبادة يتقرب بها إلى الله لم ترد عن محمد صلى الله عليه وسلم فليست مرضية لله وليست مقبولة من الله بل مردودة على صاحبها مع ما يلحقه من الإثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب ومهما حسنة النية ومهما صدق القلب فإنه إن لم يكن هناك اتباع في العبادة فإنه لا خير في ذلك جاء ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أرقد وقال الآخر وأما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا قالوا نعم يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم أما إني أقوم وأرؤد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فلا خير للعبد إلا في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأمر الله الناس في القرآن بأخذ كل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم واجتنا كل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وبيَّن أن الحياة الحقيقية والحياة الطيبة إنما هي في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وقال سبحانه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يُحييكم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وبين الله عز وجل للمؤمنين أن الإيمان يقتض التسليم بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وانشراح الصدر بذلك وأنه لا خيرة للعبد لا خيرة للعبد فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فقضى به الله أو قضى به رسول الله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 او جاءه الامر الملزم من رسول الله صلى الله عليه وسلم او جاءه النهي من الله او جاءه من رسول الله الله عليه وسلم انه لا يقف ولا يقف مختارا بل يلزم ما قضى الله به وما قضى به رسوله صلى الله عليه وسلم وبين ربنا لعباده في القرآن الكريم أن نبينا صلى الله عليه وسلم عبد من عباده شرفه بالرسالة فهو عبد لا يعبد وليس له شيء من مقامات الألوهية وهو رسول يصدق ولا يكذب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 كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخره نؤته منها وسنجزي الشاكرين فبين الله لعباده ان محمدا صلى الله عليه وسلم بشر يعيش عمره ثم يموت ولا يدري متى يموت صلى الله عليه وسلم فلا يعلم موعد الأجل إلا الله سبحانه وتعالى لكنه صلى الله عليه وسلم شُرِّف من بين الناس بالرسالة كما شُرِّف من قبله من الرُّسُل بالرسالة وقال سبحانه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يزعم يوما أنه يملك الدنيا وضرتها ولم يزعم يوما أنه يملك خزائن الله التي فيها العلم وفيها المال ولم يزعم يوما أنه يعلم الغيب وإنما هو صلى الله عليه وسلم بشر شرفه الله عز وجل بالرسالة فهو يتبع ما يوحي إليه ربه سبحانه وتعالى وقال سبحانه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرى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 لستكثر من الخير واجتنب المصائب والسوء ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يمرض وتنزل به المصيبة وينزل به البلاء ويعظم به البلاء صلى الله عليه وسلم وقال سبحانه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلق اتقوا ان تتفهموا الخالدون كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه والاينا ترجعون فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر يموت كسائر البشر وقال سبحانه قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي ان ما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يُشرك بعبادة ربه أحدا قل إنما أنا بشر مثلكم فهو صلى الله عليه وسلم بشر لا يُعبد ولكنه شُرِّف بالوحي يُوحى إلي وأعظم ما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم توحيد الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى هو الإله وحده وأنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى وقال سبحانه عن شأن المبطلين وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك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 في النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرجه عن كونه بشرا وأهل السنة أهل الوسطية والاعتدال يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا تصرف له عبادة أبدا لا صغيرة ولا كبيرة ولكن الله شرفه بالرسالة صلى الله عليه وسلم. إلى غير ذلك من الآيات التي قررت هذا الأصل العظيم الذي ظل فيه أقوام حتى ممن ينتسبون إلى الإسلام وغلوا في النبي صلى الله عليه وسلم وصرف له كثيرا مما لله سبحانه وتعالى وامتن الله في القران على عباده بالنعمه العظمى والمنه الكبرى الا وهي بعثه محمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم القران الذي هو كلام ربهم وفيه عزهم، وفيه قوتهم، وفيه وحدتهم، وفيه السماحة الصادقة، واليسر الصحيح، ويعلمهم القرآن والحكمة التي هي السنة، ويطهرهم بذلك من ظلمة الجهل، الذي هو شجرة كل شر، ومن كل ما يدنس النفوس، فلا طريق لتزكية النفوس بعد بعتته صلى الله عليه وسلم إلا بما جاء عن طريقه صلى الله عليه وسلم وكل ما خالف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو ضلال مبين يقول الله عز وجل لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وهذا الرسول الأمين الذي امتنى الله به على المؤمنين وصفه ربه بأنه من أنفس الناس وأشرف الناس بل هو صلى الله عليه وسلم أشرف الناس وسيد ولد آدم وهو من أنفسهم من بني آدم يأكل كما يأكلون ويشرب كما يشربون ويخالط الناس وهو صلى الله عليه وسلم يشق عليه ما يعنت أمته وما يوقعها في الحرج فجاء بدين اليسر وكان يترك بعض ما يحب حتى لا يشق على أمته فقال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية وقال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ولما خاف على أمته أن تفرض عليهم صلاة التراويح إن استمر يصلي بالناس جماعة في قيام الليل في رمضان وهم لا يستطيعون ذلك ترى ذلك صلى الله عليه وسلم رحمة بأمته وما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إتماء وما رأى صلى الله عليه وسلم شيئا فيه شدة وإعناة على الأنفس إلا حذر منه وأمر بغيره وأرشد إلى السماحة واليسر فوالله ثم والله ثم والله ليس فيما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم تشدد ولا تعمق ولا تنطع ولا غلو بل والله ثم والله إن اليسر, اليسر كله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صغيرها وفي كبيرها والله إن أهل السنة المتمسكين بالسنة هم أهل اليسر الصحيح وأهل السماحة وأهل التسامح الحق وأهل الخير بتمسكهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشرون الوسطية ويقررون الوسطية وبتمسكهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلبون الخير لأنفسهم ولأهليهم ولمجتمعهم ثم والله لم يأتي الأمة من جهة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الخير وليس التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عبر الأزمان إلا جالبا للخير ومقررا للخير وكيف لا يكون كذلك وهو صلى الله عليه وسلم حريصٌ على المؤمنين رؤوفٌ رحيمٌ بهم قال ربنا سبحانه لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيزٌ عليه ما عمدتم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم ووصفه ربه بأكرم الأخلاق وأشرفها وأعلاها وأنفسها فما من خلقٍ كريم الا وله منه صلى الله عليه وسلم اعلاه قال سبحانه وانك لعلى خلق عظيم ومن ذلك الخلق العظيم ما وصفه به ربه بقوله سبحانه فبما رحمه من الله انت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فبرحمة من الله بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وبالتالي لأمته فكان أرفق الناس وكان ألين الناس صلى الله عليه وسلم وبين الله أنه لو كان فضاً غليظ القلب لم فض الناس من حوله لكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك فكان الناس يدخلون في دين الله أفواجا وفي هذا بيان للمؤمن أنه ينبغي أن يكون رفيقا بمن حوله وأن يكون لينا مع من حوله في غير ما حرمه الله سبحانه وتعالى وأن من أراد أن يجمع أبناءه ومن أراد أن يجمع بناته ومن أراد أن يجمع أسرته ومن أراد أن يؤلف أهل بيته فعليه أن يرحمهم وأن يلين الجانب لهم وأن يعاملهم بالرفق ما كان للرفق مكان فاعف عنهم واستغفر لهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنهم عما بدر ولا سيما في حقه ويستغفر لهم عن تقصيرهم في حق الله سبحانه وتعالى وهكذا المؤمن مع أهله ينبغي أن يكون عفواً عن أهله يعفو عنهم ولا يحاسبهم حساباً شديداً وإنما يرضى بالخير والطيب ويعفو ويكثر العفو ويدعو لهم ولا سيما بالمغفرة وإن أساءوا إليه وإن وصلت الإساءة إلى أمور تتعلق به بنفسه فإنه يستغفر لهم ويغثر الدعاء لهم ولا يدعو عليهم وشاورهم في الأمر من أعظم ما يجلب القلوب أن تكون مشاوراً لمن حولك وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي كان من خلقه العظيم أنه يشاور من معه فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فكان النبي صلى الله عليه وسلم ذا عزيمة كبرى وهمة عليا متوكلًا على ربه سبحانه وتعالى وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن على أخلاق نبيه صلى الله عليه وسلم وبين الله عز وجل أن له صلى الله عليه وسلم ولأمته الفضل على الناس والرفعة في الدنيا والآخرة فهم المتمسقون بالهدى والمتبعون لدين الحق وفي كتابهم تبيان كل شيء والذين سيظهر الله دينهم وينصرهم وهم الشهود للرسل جميعا على اممهم فقال سبحانه وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال تعالى فكيف اذا من كل امه بشهيد وجئنا بك على يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا وقال سبحانه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال سبحانه ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدًا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانًا لكل شيء وهدًا ورحمةً وبشرًا للمسلمين وبين سبحانه أنه حافظ رسوله صلى الله عليه وسلم من استهزاء المستهزئين ومن كيد الماكرين وأن النقص إنما يلحق من يتنقصه صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر فسوف يعلمون وقال سبحانه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وبين الله عز وجل علو ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه وعند جميع العباد الصالحين فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا فالله عز وجل يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويُثني عليه في الملأ الأعلى والملائكة تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم وتترحم عليه وعباد الله الصالحون يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ومن علو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم تعلو منزلته عند ربه فيصلي عليه الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشر ويكتب الله له بذلك عشر حسنات ويحط عنه عشر سيئات ويرفعه بذلك عشر درجات كما ثبت بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتأكد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الصلة فالصلاة عليه في الصلاة فرضٌ لابد منه كما تتأكد عند ذكره صلى الله عليه وسلم فالبخيل الذي إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يُصلِّ عليه وقد قال جبريل عليه السلام رغم أن فمرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك فمن علو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عليه جعلها الله عز وجل طريقاً ووسيلة لرفعة العبد عند ربه وبين الخلق وبين الله عز وجل بعض ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم من عون من ربه فقال سبحانه والضحاء والليل إذا سجأ ما ودعك ربك وما قل فقد كذب الكفار الذين كانوا يزعمون أن الله ترك محمدا صلى الله عليه وسلم وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى لسوف يعطيك الله في دينك حتى يرضيك ويعطيك في أصحابك حتى يرضيك ويعطيك في أمتك حتى يرضيك ويعطيك يوم القيامة حتى يرضيك صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوأ ووجدك ضالًّا فهدأ ووجدك عائلًا فأغنأ فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وقال سبحانه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك فجمع الله لك بين أمرين فجعل صدرك متسعًا للحقِّ متسعاً للوحي فجعلك عاملاً بالحق داعياً للحق رفيقاً بأهل الحق متسع الصدر للمؤمنين وجمع لك, وجمع لك الأمر الثاني بأن وضع عنك وزرك وأنت حي فغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وأنت حي وَمَا نَالَ عَبْدٌ من المكلفين هذه المنزلة أبداً بأن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو حيٌّ يُرزق على وجه الأرض ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فجعلنا ذكرك مرفوعًا ومن أعظم ذلك انه ينادى باسمك الله عليه ينادى باسمك مع اسم ربك سبحانه وتعالى فينادى باسم نبينا صلى الله عليه وسلم مع اسم ربنا سبحانه وتعالى في كل اذان فان مع العسر يسرى, مع العسر يسرى وفي هذا اشاره الى ان الله اكرم امه محمد صلى الله عليه وسلم بأن جعل لها اليسر ولن يغلب عسر يسرين فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الرغبة إلى الله كثير الدعاء إلى الله كثير العبادة لله وهكذا أنت يا عبد الله إذا أردت إذا أردت وأن يجعل الله لك من العسر يسرى فعليك بأن تكثر الدعاء وأن تكثر الرغبة إلى الله وأن تكثر عبادة الله سبحانه وتعالى سلم قلبك لربك والله إن أقبلت على الله وأكثرت عبادة الله وأكثرت سؤال الله والله لا ليزولن همك والله ليذهبن العسر عنك ولترين اليسر من الله سبحانه وتعالى وبين الله في كتابه للمؤمنين أن القدوة الحسنة التي من اقتدى بها كان من أهل الخير وجلب لنفسه الخير وجلب لأهله الخير وجلب لمجتمعه الخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا فحقيق بالمؤمن معاشر الفضلاء والفضليات أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوته ان يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوته في عزيمته وفي هممته أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوته في عبادته أن يتَّخِذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوته في أخلاقه أن يتَّخِذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوته في معاملته لزوجاته أن يتَّخِذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوته في معاملته لبناته ومُعاملته لأحفاده ومعاملته لأصحابه إن الأمة لا ترى الخير إلا إذا اقتدت بالنبي صلى الله عليه وسلم فحقيق بنا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن نغرس في نفوس أبنائنا وبناتنا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يجعلوه أسوةً حسنةً لهم في أمورهم كلها معاشر الفضلاء والفضليات إن كلام ربنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أوسع من أن نعرضه في الوقت المقدر لهذه المحاضرة لكني أحببت أن أذكر نفسي وإخواني ببعض كلام ربنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا سيما ما تضمن الأصول العظيمة التي غفل عنها بعض من ينتسب إلى دين الإسلام فوقعوا في البدع وغلوا ووقعوا في أمور منكرات ولو أنهم رجعوا إلى كتاب الله وقرأوا كلام الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعرفوا الصراط المستقيم والطريق القويم وعرفوا كيف يعبدون الله عز وجل وعرفوا كيف يسلمون من الغلو ومن الجفاء فلا يكونون من أهل الغلو في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكونون من أهل الجفاء لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزاني وأن يكون ذلك سبباً في أن أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء أن يكون ما سمعتم في موازين حسناتكم وأن يكون ذلك سبباً لاجتماعكم برسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن أحب النبي صلى الله عليه وسلم صادقا واتبعه صادقا وتمسك بسنته صادقا وأن يتبتنا على ذلك إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يرزقنا جميعا رضاه والجنة وأن يجمعنا جميعًا مع والدينا وأهلينا وأحبابنا في الفردوس الأعلى أجمعين أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقر أعيننا بظهور سنة النبي صلى الله عليه وسلم وانكسار البدع والأهوى أسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بالأمن والإيمان في ديار المسلمين أسأل الله عز وجل أن يُقِرَّ أعيننا باندحار الفتن وأهلها في جميع ديار المسلمين وأسأل الله لهذا البلد خاصة الإمارات العربية المتحدة أن يدفع الله عنها شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يزيد الخير فيها وأن يزيد الخير فيها يُظهِرَ الخيرَ فيها وأن يحفَظَها من مكر الماكرين وكيد الكائدين اللهم يا ربنا إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العُلاء أن توفِّق أولاة الأمر في هذا البلد إلى ما تحب وترضى اللهم اجعلهم رحمةً على الرعية وانفع بهم البلاد والعباد اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العُلاء أن تزيد اللحمة في هذا البلد وأن تزيد المحبة في هذا البلد وأن تحفظ البلد وأهلها من كل سوء وفتنة يا رب العالمين أقول هذا وأسأل الله لي ولكم التوفير والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا وسلم